هيا على الفلاح هاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا لا تبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان حباً كبيراً وإن خفتم أن لا تخصطو في اليتامى فانكحو ما قابل لكم قِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُ وَآتٍ مِسَاء أصدقاته النحلة فإن طبنا لكم عشئ منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروها وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستهم منهم رشدا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 أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو ترقوا خلفهم ريتًا ضعفا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين سمع <تصفيق> الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئم فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد غصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فيضة من الله إنكم الله كان عليما حكما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولدان فلَكُمُ الرُّبعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أُوْلَئِكَ وَلَهُنَّ الرُّبعُ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسْ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير ضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريبا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن يَمُوتُونَ الآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا نِسَاءً كَرِهَهَا وَلَا تَعْظُنُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا فاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبيما وكيف تأخذونه وقد أصدى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آبا ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأرض وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن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 أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير سافحين فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فيضة ولا جناح عليكم إن الله كان عليماً حكيماً يا الله لمن حمله ربنا ولك الحمد الله. <تصفيق> Allah cool.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 فإذا أُحصِنَ فإن أتينَ بفاحشةٍ فعليهنَّ نصُّ ما على المُحصَناتِ من العذابِ ذلكَ لمن خشِيَ العَنَتَ منكم وَأَنتَ صَبِرُوا خيرُ لكم وَاللَّهُ غَفورٌ رَحِيمٌ يريد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 واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل من جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ فَهُنَّ فَعِرُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً وَإِنْ خَفَتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إيو دا إصلاح يوفق الله بينهما إن الله Ni'allahu liman hamida Rabbana wa Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. All mm right. -hmm. All right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 تَنقُرُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَتَجَنَّبْهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ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 سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله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 المصيبة لا تجعل المصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم أغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبان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 منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر عبادك فتنة فاقبغنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك عيشة رضية وحياة هنية وميتة سوية ومردا غير مخذول ولا فاضح يا حي يا قيوم اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرا يا منا يوم نلقاك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء ضر ولا فتنة مضلة اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت وجنة ونعيم بعد الموت اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا فيها ضيق ملاحدنا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين وجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ولا أمورنا اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى وخذ بنا إمامنا والتقوى اللهم وفقه لهذاك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة يا حي يا قيوم اللهم أدم عليه نعمة خدمة الحرمين الشريفين واجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفاوت ويا كافر صل على محمد وعلى آله وصحبه وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أعد لهم عزهم ومجدهم وهيبتهم بين العالمين يا حي يا قيوم اللهم ارفع الظلم عن المظلومين وللطهاد عن المضطهدين وسلم المعتمرين والمسافرين من المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم يا مجيب دعوة المضطرين ويا جابر كسر المنكسرين تقبل منا صيامنا وقيامنا لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان. بعتق رقابهم من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم وأعده على الأمة الإسلامية اللهم أعده وهي ترفل بثوب العزة والنصر على الأعداء في كل مكان يا رب العالم اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك اللهم برحمتك أنقل المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين ونصر إخواننا في فلسطين وفي البسنة والإرسك وفي كشمير وفي بورما وأريتريا والصومال والفلبين واجمع كلمة قادة المسلمين في أفغانستان على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان اللهم لا تجعل من اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب واجعلنا مخلصين في جميع أعمالنا يا حي يا قيوم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام اللهم إمك تسمع كلامنا وترى مكاننا نحن عبادك الفقراء إليك المنطرحون بين يديك نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخامعين الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وفاضت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم فاللهم يا حي يا قيوم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم أنت الله لا إله أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريا مريعا صاغا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم تحي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاوي والباد اللهم سقي رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا واجعلنا من خير عبادك منزلة عندك ومن أقربهم زلفا إليك ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مجلس صدق عند ملي في مقعد صدق عند ملك مقتدر اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وقد قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم اللهم إنا قد دعوناك اللهم إنا قد دعوناك فلا تخيب رجاءنا يا حي يا قيوم ومن علينا بالقبول والتوفيق يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نتوقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله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 السلام عليكم, ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله على مدى ساعتين من التقوى والإيمان كنتم أيها الإخوة المؤمنون مع أولئك الذين كانوا قليلا ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبعد أيها الإخوة لا نملك في هذه الليلة المباركة إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام ويجعلنا ممن نال شرف العتق من النار إنه سميع مجيب من أول بيت وضع للناس هذا خالد البيت أيها السادة يحييكم وينقل لكم أسكى التحايا من كافة العاملين في تلفزيون المملكة العربية السعودية وكل عام وأنتم بخير وسلام عليكم من رب رحيم